بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إ ن ا ل إ ن س ا ن لفي خ س ر إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر